لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها إننا نتأتيه رقابنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قلت رقابنا لأحد فوالله ما ذلت إلا لأن الله أمرنا بهذا وإن امتناعنا عن شيء فلأن الله جل وعلا أمرنا أن نمتنع عنه هذا هو العبد الحق